أن الصوت أفضل شوية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله وإجمعين طيب نبدأ بإذن الله عزيزي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين طيب بدأنا في الكلام على باب الاستنجاة من الشرح الممتع للشيخ ابن عثمين رحمه الله تعالى وذكرنا أن الاستنجاء والاستجمار على مراتب المرتبة الأولى وهي الأفضل ما هي الجمع بين الاستجمار والاستنجاء المرتبة الثانية الاستنجاء الاستج... بالماء وحده والمرتبة الثالثة الاستجمار وحده بحجر أو مناديل أو ورق أو خرق ونحن ذلك ثم تعرضنا لشروط الاستثمار. ما هي شروط الاستثمار؟ أن يكون ما يستجمر به أول شيء الأول أن يكون طاهراً حسنتم الثاني أن يكون الثاني أن يكون منقيا الثالث أن يكون هذه ما ذكرها الماتل لكن أغفناها قلنا الثالث أن يكون مباحا والرابع أن يكون عظما وروسا أو مشكرما قال ويشترط ثلاث مسحات منقية ما في صوت ويشترط ثلاث مساحات منقية هذا قال الشيخ هذا هو الشرط الخامس هذا هو الشرط الخامس من شروط الاستجمار وهو أن يمسح محل الخارج كم مرة؟ ثلاث مرات قلنا أن الأحاديث أكثرها على ذكر كم حجر؟ ثلاثة أحجار والمصنف يقول ثلاث مساحات ما رأيكم؟ هذه ليست مخالفة؟ يلاتي اللي معناه يجيب على السؤال أليست هذه مخالفة للحديث؟ طيب هذا رأيي أنها ليست مخالفة وفي أحد يقول أنها أيضا ليست مخالفة طيب السؤال الآن هل أحد يقول إن هذه مخالفة في مخالفة إنما قال ثلاث مساحات ليست مخالفة للحديث سلمان وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بثلاثة أحجار نقل مساحة طيب عن هذا طبعا ثلاث مسحات من قياة. الجواب عن هذا أن المسح يؤدي ما يؤديه المسح تؤدي ما يؤديه الحجر فهم نظروا هنا إلى المعنى ولم ينظروا إلى اللفظ وحده خلاص ما اقتصروا على النظر في اللفظ لكن قالوا المعنى الذي يحصل بالأحجار الثلاثة يمكن أن يحصل بحجر كبير إنه ثلاث شعب ثلاث أطراف فنظر هنا إلى المعنى مفهوم هذا الكلام ولا فيه مشكلة فيه غير واضح يعني مفهوم بن حمد نعم طيب قلنا الآن قال ثلاث مساحات منقية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال ثلاث مساحات منقية طيب عرفنا ما هو الإنقاء أليس كذلك؟ قلنا الإنقاء في الاستنجاء أن تعود للمحل خشونته عليكم السلام ورحمة الله حياكم الله والإنقاء في الاستجمار أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء أن يبقى أثر لا يزيله لازم مع الاستجمار يبقى أثر الاستجمار ليس مثل الاستنجاء يزيل اللزوجة كاملة ويزيد كل لكنه سيبقى أثر لكن هذا الأثر يشترط أن يكون هذا الأثر قليلا بحيث لا يمكن أن يزيله إلا الماء طيب لو أن إنسانا مسح ثلاث مسحات ولكنه لا زال تفضل حياكم لكنه لا زال هناك إشكال عليكم السلام لا زال هناك إشكال أنه لم يمقي لم ينقي هل يصح استجماره؟ لا يصح احسنتم ولو انه انقى بمسحتين هل يكفي؟ حصل الانقى لكن ما حصل الثلاث مسحتين لا يكفي إذا لا بد من الأمرين. أما الإيتار كما يقول الأخ فاضل ستوك، الإيتار هذا سنة. يعني مثلا أخونا زيد، إنسان اسمه زيد، زيد حصل الانقاق عنده بأربع مسحات. قلنا الآن انت أديت الواجب تجاوزت العدد المطلوب. رقم واحد، اثنين حصل الانقاق. لكن نستحب لك أن توتر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن استجمر فليوتر يأتي بخامسة هذه مستحبة قال ولو بحجر لي شعب الشعب قلنا هنا معناها الأطراف قال الشيخ ابن عثيمين لو إشارة خلاف لأن بعض العلماء قال لا بد من ثلاثة أحجار يعني إنه ما بتفي ثلاث إيش مساحات مقتصراً في ذلك على الظاهر من الحديث يعني في بعض الظاهريين استمسكوا باللفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام بكر ثلاثة أحجار قال ما نبغى مساحات نبغى أحجار وس ثلاثة أحجار أقل أقل أقل قال الشيخ رحمه الله إذ إن الحجر ذا الشعب قد يكون في أحد جوانبه شيء من المسحة الأولى وهو لم يعلم به لكن من نظر إلى المعنى قال إن الحجر ذا الشعب كالأحجار الثلافة إذا لم تكن شعبه متداخلة وهذا هو الراجح في ذلك نعم ظاهر, ظاهر أنه الراجح لأن العلة معلومة فإذا كان الحجر ذا شعب واستجمر بكل جهة منه صح قال الماتن إذا حجر واحد نعلم على المذهب إنه لو كان حجر واحد له أطراف ثلاث أطراف وحفر الإنقاب الثلاث المساحات من كل طرف مسحة مسحة مسحة أن هذا يكفي لا يلزمنا نقول عندنا ثلاثة أحجار لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أمر الثلاثة الأحجار ما الهدف أن يحصل مسح لكل حجر فإذا حصل المسح الثلاث مسحات وحصل الإنقاء بدون هذا العدد بدون الأحجار لكن حصل بشيء يشبه الأحجار وهي أطراف الحجر الواحد نقول هذا يكفي حجر كبير واحد له ثلاثة أطراف يكفي هذا لا لأن المعنى المقصود العلة المقصودة من تشريع الثلاثة أحجار موجود هنا فصح القياس والشافعية يقولون مثل هذا قال ويسن قطعه على وتر يعني قطع الاستجمار فإذا أنقى بأربع زاد خامسة وإذا أنقى بست زاد سابعة وهكذا والدليوم ثبثت الصحيح أين عند النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر وإياكم من استجمر فليوتر واللام للأمر طيب يقول الشيخ ابن رحمه الله فإن قال قائل الأصل في الأمر الوجوب النبي عليه الصلاة والسلام يقول فليوتر فلماذا لم يقول إن الإيتار واجب؟ قال فالجواب نعم الأصل في الأمر الوجوب فإن أريد بالإيتار الثلاث فالأمر للوجوب بحديث سلمان وقد سبق وإن أريد ما زاد على الثلاث فالأمر للاستحباب بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج من فعل فقد عش فقد أحسن ومن لا يعني ومن لم يفعل فلا حرج هذا الحديث رواه أحمد في مسنده ورواه أبو داود وابن ماجه وغيرهم وغيرهم لكن هذا الحديث اختلف العلماء فيه الحكم عليه اختلف العلماء في الحكم على هذا الحديث من ينظر لنا في الحديث ان شاء الله ياتينا بتفصيل الحكم عليه يلا ايش عليه مش لا ليس الآن يأتي نبيه في الدرس القادم وإذا حكمنا ببعث هذا الحديث الذي يبحث في هذا المسألة يأتينا أيضا بالأمر الآخر لو حكمنا ببعث هذا الحديث ما هي القرينة التي تصرف الحديث عن الوجوب الحديث ضعيف لماذا شرفوا الأمر فيه عن الوجوب ننتظر هذا إن شاء الله في الدرس القادم قال ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح هذا بيان خطني الاستنجاء وما يجب له الاستنجاء فقال ويجب قال ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح هل يقصد بقوله الاستنجاء الاستنجاب بالماء فقط أم يقصد أنه عموم الاستنجاب والاستجمار؟ قال الشيخ الجواب إنه عام يعني أن تطهير الخارج ما عدا الريح بالماء أو بالأحجار واجب نعم انتبهوا الآن حكم الاستنجاب أو الاستجمار واجب لكل خارج من من السبيل إلا من من أي شيء إلا من الريح، إلا من الريح. هذا ما ذكره المصنف. قال الشيخ والدليل أمره صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يرسل ذكره لخروج الملي، والملى نجس وأيضا حديث سلمان أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. لماذا أخرج الريح؟ الريح لا تجيب منها الاستنجاء أو لا يجيب منها الاستنجاء من الريح بل حكى بعض العلماء كراها ذلك وبعضهم قال إنه بدعة وللأسف في أن كثيراً من الناس من العامة يقول لا أتوضع حتى استنجي. فلماذا تستنجي؟ ما خرج منك شيء؟ يقول الريح كما ذكرنا بعض المراء أن هذا مكروه، وبعضهم رأى أنه بدعة. طيب. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ويستثنى من ذلك الريح لأنها لا تحدث أثرا، فهي هواء فقط. وإذا لم تحدث أثرا في المحل فلا يجب أن يغسل، لأن غسله حينئذ نوع من العبث. وسواء كان لها صوت أم لا فهي طاهرة وإن كانت رائحتها خبيثة وقال بعض العلماء إن الريح نجسة فيجب وصل المحل منها والصحيح أنها طاهرة لأنها ليس لها جرم ويترتب على هذا أنه لو خرجت منك وثيابك مبلولا فإنها ستلاقي رطوبة فإن قلنا هي نجسة وجب غسل ما لاقته يعني الملابس لو كانت مبلولة وخرجت الريح وقلنا إن الريح نجسة على القول الآخر الضعيف فإن لا يجب أن تغسل الملابس التي لاقتها هذه النجاسة المبلولة لأن المبلل يعد النجاس وينقلنا ظاهرة ظاهرة لا يجبل قال الشيخ ابن عثيمين الآن الشيخ سيضيف سيضيف. السواك مسموها يا أخواننا طيب الشيخ قال يصف 161 قال واجسدنا من ذلك أيضا المليج الآن الشيخ زاد على كلام المصنف المصنف قال إلا الريح. الريح لا يجب منه الاسدينجا ومن البقية الخارج, الخارج من والسبيلين يجب قالوا واجسدنا من ذلك المليج وهم خارج من السبيل فهو داخل في عموم قوله لكل خارج لكنه طاهر والطاهر لا يجب الاستنجاء له إذن ممكن الآن نضيف قيدا نقول لكل خارج نجس إلا الريح طيب وسيحدي قيد ثالث الشيخ يقول ويستثنى أي غير الملوث ليبوسته إيش مثاله لو خرجت بعرة جافة ما لوثت لو المحل ما في رطوبة أو خرجت حفاة جافة هل يجب أن يستنجي يقول الشيخ لا لا يجب إذا يمكن أن نقول إن الاستنجاء واجب لكل خارج نجس ملوث خلاص انتهينا هنا هكذا يكون القيط منضغطا على رأيي الشيخ رحمه والله خلاص الخارج المجلس الملوث كلمة خارج عن كل خارج المجلس يخرج الطاهر الملوث يخرج ما ليس ملوثا ليبوسته اليابس الجاف لا يدعو منه استنجال طيب هنا مسألة إن قال قائل قلتم إن المذي نجس وقلتم بأن المني طاهر فكيف يكون المذي نجسا والمني طاهرا وتعلمون أن المذي من أجزاء المني إيش رأيكم في هذا الكلام؟ ما رأيكم في هذا الكلام؟ ما جوابوا عنه؟ قالوا المذي من أجزاء المني؟ لكن أنتم أيها الحنابلة ومثلكم الشافعية تقولون أن المذي نجس تقولون أن المني طاهر كيف المذي يكون نجس وهو أصله طاهر أو أن المذي يزع من المني فما الجواب عن هذا الإشكال المني يكون منه الولد طب كان يكون منه الولد طب إذن احكموا على المذي بأنه طاهر لماذا لا تحكمون على المذي أنه طاهر على هذا الكلام طبعا هناك رواية ضعيفة في مذهب الحنابل أن المذي طاهر هي رواية أو وجه ضعيف في المذهب طيب سأعطيكم جواباً إن شاء الله عن من كلام الشيخ إسلام ابن تيني أتي به الآن أضعه لكم إن شاء الله على الشاشة إجابة عن هذا السؤال إجابة رحمه الله تعالى عن هذا السؤال وسؤال هذا يثار كثيراً لكن إجابته من كلام ابن تيني رحمه الله تعالى هذا السؤال سار واحد الإخوة الفضلاء المشايخ في منتقل المذاهب الفقية قال القائلون بطهارة المني كيف ينفصلون من ملاسة المني وهو من جنسه فأجبت قلت ذاك الله خيرا وهذه المسألة من المسائل الكبرى التي جرت فيها المناظرات الفقهية بين المذاهب المتبوعة قالوا إن المني يخرج من غير مخرج البول وعلى فرض خروجه من مخرجه فإنه لا ينجس لأن نجاسة الباطن لا عبرة بها كما أن لبن الميت ضرع الميتة يلاقي الضرع النجس يلاقي الضرع النجس ومع ذلك يرى جمع العلماء أن لبن الميت لا ينجس فنجاسة الباطن لا عبرة بها والعرق يخرج من الفرج وليس بنجس ولو كان ينجس بملاقاته مخرج البول لم يجز فرقه <تصفيق> قلت والعجيب أن أبا الخطاب كالوذاني هذا الحنبلي صاحب كتاب الانتصار قلت والعجيب أن أبا الخطاب كالوذاني لم يسلم بنجاسة المدي وهي رواية محكية في المذهب وقال بل هو طاهر واعتبر القول لنجاسة المدي عن الإمام أحمد محمولا على الرواية التي قال فيها بأن المني نجس انتبهوا مش هذا الكلام خطير إذا كان من لازم القول بأن المني نجس نقول المني نجس وإذا قلنا المني طاهر يبقى أيش المني طاهر طيب الآن المعتمد في المجهب التفريق المعتمد في المجهب أن المني طاهر وأن الم أن المذيع نجس وأن المانية طاهر. يا ريت يا أخو اللي اللي منتظم معنا أو يسمعنا الآن يا ريت يكتب لي واحد تكرر من أي أحد يستمع لي يا ريت يكتب لي واحد تكرر. طيب الله مشان. أقول قال ومن سلما يعني أن الم نجس. قال ليس من جنس المني صفة وحكما سمعتم الذي يقول أن المني نجس يفرق بينه وبينه يقول ليس من جنس المني صفة وحكما قال واستواؤهما في الشهوة لا يجب استواء التساوي في الحكم كما أن الماء يحلل العرق والبول مع أنهما يختلفان وهما يختلفان طيب نستمع إلى جوابنا إلى جواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ماذا أعجاب عن هذه المسألة؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه ورحمة الله تعالى أن هذا الكلام في شرح العمدة نعم في شرح العمدة قال عليه ورحمة الله تعالى ما أقرأ وقتنا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فقع على موضع كلامه رحمه الله حتى أقرأه لكم إن شاء الله بين هذا الكلام ابن قدامه رحمه الله تعالى حياكم الله عشق الكريم هذا الكلام اللي ابن تيمين رحمه الله فيه إجابة على هذا الاعتراض على هذا التفريق وهو اعتراض بادي الرأي اعتراض جديد يعني جديد بالاهتمام أحبك الذي أحببتني له قال الشيخ السابق تيمين استمعوا بارك الله فيه قال مدعي نجاسة المني أنه نجس كالمدي, كالمدي. لأن المني أصل المدي وهو يار في مجراه ويخرج من مخرجه، فإذا نجس الفرع فلا أن ينجس الأصل أو لا. أجاب ريمية. قال وأما كونه فرعا فليس كذلك بل هو بمنزلة الجنين الناقص كالإنسان إذا أسقفته المرأة قبل كمال خلقه. سمعتم؟ يقول لا نسلم أن المذي فرعا للمذي قال بل هو بمنزلة الجنين الناقص كالإنسان أو السقط الذي تسقطه المرأة قبل أن يكتمل خلقه هو. قال فإنه إن كان مبدأ خلق الإنسان فلا يناط به من أحكام الإنسان إلا ما قل خلاص الآن هذا السقط اللي خرج من الإنسان هذا السقط هل مجري عليه أحكام الإنسان إذا كان قبل أن يتخلق قال لا ما يعطى أحكام الإنسان إلا القليل فكذلك المذي هو مبدأ المني لكنه لا يعطى أحكام المني قال ولو كان فرعا فقال سنتنزل المفترض أن يكون فرع عنني. قال فإن النجاسة استخباس وليس استخباس الفرع بالموجب قبس أصله ما ليس شرطا أن الفرع يكون إذا كان الفرع خبيث أن الأصل يكون خبيث ليش؟ قال كالفضول الخارجة من الإنسان الآن الفضلات الخارجة من الإنسان مثل البول مثل الغائط نجية ولا ما هي نجية؟ مجسة ولا ما هي مجسة؟ مجسة لكن هل هذا يقتضي أن الأصل الذي هو الإنسان مجس؟ هل فيه أحد يقول بهذا؟ لا هذا جواب من؟ جواب ابن تيمية رحمه الله على هذا الإشكال وهو جواب بديع عني نظري أنه جواب بديع منه علي رحمة الله تعالى في الحقيقة انا كان لي اعتراض على يعني احد الاخوة, من الأخوة الفضلاء المالكية من المشايخ كتب في هذه المسألة كلاما طويلا يريد ان يحكم بنجاسة الملي يريد ان يحكم بنجاسة الملي لكن الاشكال على مذهب المالكية حتى بالرشد المالكي نفسه في كتابه المشهور بداية المجتهد ونهاية المختصر. اعترب يعني كالمعترض في كلامي. الآن المالكية يقولون بنجاسة المني، خلاص المني يقولون نجس. لكنهم الأصل عندهم أن النجاسة تزال بإيش؟ النجاسة تزال بإيش عند المالكية؟ بل عند الجمهور. بالما أحسنتم، وعندنا أن المني ثبت فيه إيش الفرق، هم المؤمنين عشر رضي الله عنها ذكرت الفرق، إذا كانت تفرقه من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، الحنفية خرجوا من هذا الإشكال، الحنفية ما لا يقولون، قالوا النجاسة تزول بغير ما، هذا أفضل عندهم. فعندهم لا يوجد مشكلة أن البجاسة تزال بالفرق فقولهم مضطرب وشافعية لا تزال إلا بالماء ومع ذلك قالوا المني الطاهر لأنه ما أزيل بالماء في بعض الحديث بل أزيل بأيش؟ أزيل بالفرق الإشكال عند المالكية عليه ورحمة الله تعالى فاعتذروا عن الفرق حاولوا أن يعتذروا عن حديث الفرق لكن الحديث صحيح حاولوا أن يعني يقولوا أن حديث الغسل مقدم على حديث الفرق أو أن يؤولوا الفرق إنها فركته في الأول ثم غسلته مع إنه ما ورد في بعض النصوص الواردة هذا إشكال يورد أعلامها بالماليكية عليهما الصلاة والسلام الذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح أن المريض طاهر لا سيما أنه أنه مبدأ خلق الإنسان والإنسان مكرم فينبغي أن يكون ذلك طاهراً والله أعلم قال ولا يطرق قبله وضوء ولا تيمم يعني شرط من الشروط أن يكون الاستنجاء والاستجمار قبل إيش قبل الوضوء أو قبل التيمم طيب لو أنه أخر استنجى أو استجمر بعد الوضوء ما يصلح قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يقدم الاستجمار على الوضوء قال ال شيخ عمر الحفيان قال مثل حديث أنس عند البخاري كتاب الوضوء باب حمل العنزة مع النبي مع الماء في الاستنجاء بلغت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجذهما نعم طيب لكن هل مجرد فعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الوجود قال الشيخ الراجح عند أهل العلم أن مجرد الفعل لا يقصد الوجود يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم قدم الاستجمار على الوضوع لا يعني هذا أن هذا واجب إلا إذا كان بيانا لمجمل من القول يدل على الوجود بناء على النص المبين أما مجرد الفعل فالصحيح أنه دال على الاستخدام قال ولكن فقهاء الحنابلة استدلوا على الواجب بقول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضأ من حفظ الحديث عليه في الملي قال يغسل ذكره ويتوضأ قالوا قدم ذكر غسل الذكر والأصل أنما قُلْتِ ما هو أسبق أيضا جاءت رواية ثم يريدونها أغسل ذكرك ثم توضع يقول الشيخ لكن هذه الرواية في المسلم يعاربها رواية البخاري ومسلم حيث قال توضع وانضح فرجك الآن من المتقدم؟ الآن ما المتقدم؟ الاستجمار؟ الاستجام ولا الوضوء؟ لأن المقدم الوضوء تأخر الاستجام قال الشيخ تظاهرهما التعارض لأن إحدى الروايتين قدمت ما أخرته الأخرى والجمع بينهما أن يقال إن الواو ولا تستلزم الترتيب فأما رواية النسائي يغسل ذكره ثم ليتوضى يغسل ذكره ثم ليتوضى وهذه طريحة في الترتيب فقد ذكر الحافظ بن حجر رحم الله أنها منقطعة والانقطاع يضعف الحديث فلا يحتج بها ولهذا كان على إدمامي أحمد في هذه المسألة روايتان الأولى أنه يصح الوضوء والتيمم قبل الاستمجاب الثانية أنه لا يصح وهي المذهب قال الشيخ ابن عثمين والرواية الأولى اختارها الموفق وابن أخيه شارح المقنع والمجد يعني الشيخان في المذهب المجد والموفق اختار أنه يصح الوضوء التهام قبل الاستنجاء والاستنجاء وهذا هو الراجح إن شاء الله أنه يصح أن يتوب الإنسان ثم يستنجي ويستنجي لكن بشرط عدم مس الفرج. كلام نعم. قال الشيخ المغزيمين ختم الباب قال وهذه المسألة إذا كان الإنسان في حال الساعة فإننا نأمره أولاً بالاستنجاء ثم الوضوء ثم بالوضوء، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إن إذا نسي أو كان جاهلا فإنه لا يجسر لا يجر لا يجر مسأم على إبطال صلاته أو أمره بإعادة الوضوء والصلاة. وبهذا نكون قد ختمنا هذا الباب باب الاستنجاء. ما شاء الله. بلغنا صفحة 164. خير كثير القول الراجح خلاف المذهب وهو ما اختاره الشيخان الموفق والمجد أنه يجوز تقديم الوضوء وتأخير إيش الاستنجاء يعني يكون الوضوء متقدما على الاستجاب والاستجبال والله أعلم بارك الله فيكم وياكم هل في أسئلة قبل المغادرة وياكم بارك الله فيكم هل في أسئلة قبل المغادرة تفضل يا سلامون تفضل اطرح سؤال و بارك الله قول الخطيب بين الخطبتين استغفر الله لي ولكم هل هذا وارد والله يا أخي ما أحفظ هذا واردا لكن لعله جاء عن بعض السلف رضي الله عنهم لكن لا أعرف هذا واردا في السنة نعم اليوم سمعت الشيخ محمد حسان نعم قال ماذا؟ ماذا قال الشيخ؟ كل الخطبة يقولون أنا أقولها الخطبة إلى نهاية الخطبة. ولا نقول أقول قولي هذا. واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. فاستغفروه إنه غفور. تمام؟ لكن الكلام هو يقول هل هذا وارد؟ قول عنه وارد عن باب السلف الصالح رضي الله عنهم. نعم والله وارد. لكن يمكن يمكن أن يقال يعني يستحسن هذا الأمر بأدلة عامة مثلا أن هذا الوقت من أوقات الإجابة. أن هذا الوقت من أوقات الإجابة. والاستغفار من الأدعيه التي يدعى بها جاء في الحديث مسلم إنه هذا الوقت وقت الإجابة منذ صعود المنبر منذ صعود الختيب المنبر إلى انتباع الصلاة ثم ذكر الجزاء ما فهمت في آية يقول فيها كثير من تفسيرات ما في صحيح وَإِلَّا قِيلَ يَنْشُزُ فَيَنْشُزُ مَا فهمت. وهذا يسمى نشوز، هذا المصدر حلين نشوز، نشوز. قال وإذا قيل نشوز وفين نشوز يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أُوتوا العلم درجات كذا الآية في المجادلة فاح. العليه في المجال انت تقصد تقصد انه انه ما ذكر الجزاء على ما بعدها تقول انه انت ايوه مبين هذا السؤال إلته من قبل غيري فاحببت أن تأخذه من عندي ما يصير يا أخي إسلامي ما بيصير هذا كذا لي تبحث أذكر حد علماءنا عليه ورحمة الله إذا جاء سؤال باب الأخوة يكون هذا سؤال في المسابقة قال ما أجيب على سؤال في المسابقة لا يرضى أن نأتي بها طبعا الوقت أسمن من هذا و بدل ما يجدهد ويتعب يذهب و يكسل واحد وخلاص، ويشتغل الشيخ كل شوية يسأله. إذن بهذا القدر ما كتفين الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد سبحانه اللهم والحمدك نشهد بل لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله موضوع الإيمان ما الفرق بين المعرفة والتصديق خارج الدروس الفقهية هذه هي سئلة خاصة أنت ما قرأت الكتب اللي قلت لك عليها